أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. لا نصبرا على ما أذينونا وعلى الله فليكن وما بما ألا نتوكل على الله I'm uh -huh. نهایه قالن شان فان دم a đáp Tuku mua má do Oh, وطلها ثابت وطرها في السماء <تصفيق> وأدخل الذين وبئس القرار من الناس فمن تبعني فإنه وَجِئْنَا بِالْكِتَابِ وَالْبَيِّنَاتِ لَا عِبَادَةَ إِلَّا لِلَّهِ فَاعْبُدُوهُ وَسَبِّحُوهُ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ ومن تبعني فإنه مني <تصفيق> ومن حصيني فإنك غفور وربنا آخرنا إذا أجد قريبا جب دعوتك ولن تبعي روسا أو لن تكون. أقسمتم من قبل ما لكم من زوالي وسكنتم في مشاكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وَتَبَّنَّى نَنَ نَكُ كَيْفَ طَعْنَا بِمْ وَبَرَدْنَا نَكُ مُلْأَمْ اللَّهُ العظيم.